الوحدة الأولى الثقافة والفن الدرس الأول الأدب والمسرح واحد استمع إلى العبارات الآتية ثم قرأها واكتبها في دفترك الأدب الكلاسيكي الأدب الحديث السيرة الذاتية المسرحيات الحديثة الروايات الرومانسية الخيال العلمي